الله وصلاة والسلام على رسول الله وصلت من القراءة في كتاب العمدة في الفقه لابن قدام النقدسي إلى كتاب الجناز الجنازة هي ما يحمل على النعش وهو الميت فيسمى بعد موته جنازة فيشرع حينما يكون في سكرات الموت أن يلقن الشهادة لا عند القبر كما يفعله الكثير ويبدع وتسمى بمسألة تلقين الميت فجاءت في حديث فجاء في حديث بأمامة تلقين الميت لكن اسناده ضعيف وإنما التلقين عند الاحتضار التلقين عند الاحتضار لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإن خاف أن الميت من جهله لا يعرفها كما سألت من يخرج مع بعض الجماعات التي خالفت السنة في الدعوة فيدعو إلى الله سنين طويلة ولا يعرف معنى لا إله إلا الله فقلت له ما معنى لا إله إلا الله قال معنى لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله فانظر كيف مسلم يدعو إلى الله ولا يعرف معنى لا إله إلا الله قلت لو كان هذا معناها لما قاتل كفار قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان معناها لا خالق لا رازق لا مدمر لا محي لا مميت إلا الله لتره كفار قريش الرسول صلى الله عليه وسلم ولما حاربوه ولما قتلوه ولما أخرجوه لإنهم نفسهم يقولون لا خالق لا رازق إلا الله قال تعالى لن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله إذن معناها لا معبود حق إلا الله فعلموا أن النبي يريد منهم أن يوحدوا الله في العبادة فلا يذبحوا للهات ولا العزة ولا يخافوا من الثلاث أخرى كما يخافون من الله ويحبونها كحب الله ويحبونهم كحب الله فحين إذن لما رأوا أن النبي يعاديهم في الأصل الذي يتعبدون به كرهوه وتآمروا على قتله وتآمروا على إخراجه فإن خشيت النهد العامي وهو يحتضر لا يعرف معناها فقل له معناها ولقنه إياها على وجه صحيح قل لا إله إلا الله يا عم يا فلان يا أبا فلان فإن معناها لا معبود حق إلا الله لا يصلى إلا لله ولا يذبح إلا لله فمن ذبح لغيره ودعا غيرهم من الموتى والغائبين والجن فهو شرك يخلد في النار فقلها ينجيك الله من النار هكذا يلقنه ويعلم معناها إذا خشي أنه لا يعرف معناها وإذا اجتهد معه فيما أمره رسول الله به فقال لقنا موتاكم لا إله إلا الله فظفر بأن قالها فإن بغي أن يسكت عنها لكت تكون آخر كلامه من الدنيا وحينئذ تشرع قراءة سورة ياسين عند الميت لورود ذلك عن بعض الصحابة فإنه قال لأحد الحاضرين عنده وهو في الاحتضار اقرأ علي اقرأ ياسين اما حديث اقرأ على موتاكم ياسين اسناده ضعيف ولكن يمكن ان يحمل على هذا الموطن وليس بعد ما يموت نقرأ كما يفعل بعض الجهلة هو يوصل الجنازة بالسيارة يقعد في الطريق يقرأ قرآن هذا بدأ وانما يكون تكون قراءة القرآن ياسين بخاصة ياسين بخاصه عند الاحتضار عند الاحتضار وليس تكون بعد ان صار الميت في الجنازة او صار جنازة او صار الرجل جنازة تقرأ عنده ثم اذا فاضت روحه علامة فيضان روحه وخروجها ان بصره يتبعها كما ذكرنا لأن النبي قال إن الميت إذا مات تبعه بصره يشخص البصر فهذا يدل أنه قضى نحبة فإن كانت يده مرتفعة فتميل ولا يشرع أن يقال له حرك سبابتك لأن هذه بدعة ما ورد عن النبي أنه أمر بتحريك السبابة عند التشهد عند الموت فقط بأن يقول لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ما قال فليحرك كما يحرك فتشهد ما ورد هذا أما إذا فعله العامي تلقائيا هذه علامة خير على كل حال فعلها تلقائيا وهو ما يستحضر هذا فإنه تلك الساعة يفعل ما يظنه صاب المسكين في الموت ويظن أنه عندما ينتقل الشهادة لابد يفعل كذا فهذا لا نقول سوء خاتم له وعلى جهل ما يدري ان هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن تبقى علامة خير انه وحد الله عند الموت ولكن يعلم الناس قبل ان يتوفون ان هذه الاشارة ما وردت ان يحرك سبابته عند الموت ولكنه يكتفي بقوله لله. لذلك ما يتعدد من الصحابة ما ذكر ولا واحد منهم ولا واحد منهم انه قال كان يحركه كيتجهد ما ورد وصار يصورون الآن ذلك على أنه سنة. إقرأي استهزام أبويس. أما الكتاب خذه عندك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامه المقدسي رحمه الله كتاب الجنائز واذا تيقن موته اغمضت عينيه اغمضت عيناه اغمضت عيناه وشد اللحيه وجعل على بطنه مراه او غيرها كحديدة نعم اذا تيقن انه مات لا بد يتيقن لا يجوز عند الاحتمال نقله القبر وغسيله كما حدث عند الكثير أو عند البعض منها ما حكاه لي أخي طبيب في بعض المستشفيات الكبرى فعنده في المستشفى بينما حارس الموتى في الثلاجة جالس يحرسوا الجنائز وهو قيم عليها قائم على حراستها إذ سمع في الثلاجة حركة إنسان فلا أراك الله الفزع الذي مسكين وقع فيه كيف ميت يتحرك ففتح الثلاجة التي من جهتها الصوت تأكد هو فار ولا هو ما هو أن هذا والموتة كلهم قال لي أخي ولا أكذبه لأنه على استقامه الحمد لله وهي ليست القصة خرافية بل واقعية حكاها لي من نثق فيه قال وإذا مرأة من المتوفين من جنسية إندونيسية رامت قاعده، فموقف يشيب له الرأس سببه أن الطبيب المعالج الحاكم بالوفاة لم يتريث حتى يتيقن كما قال المصنف هنا إذا تيقن وفاته وليس إذا احتملت وفاته تيقن لأنه يحبسه عن الهواء بالدفن فيموت وأظنه قد قيل لي أنه فتح قبر فرؤية إنسان قابع مسكين جالس لأنه صرخ وصرخ ولم يجبه أحد حتى ما تغمن في القبر سيب هذه الحوادث ما ذكرته لك أنهم لا يتثبتون من الوفاة وخاصة فيما يسمى بالسكتة القلبية. فمن بغي أن يتريث، من بغي أن يصبر، وينظر إلى العلامات القوية في الوفاة، فمنها. وكان ابن القيم لا شك يعتمد، يعتني بالطب بعد علم الشريعة، كما قال ابن عبد البر أو ذكر في جامع البار العلم المفضله إن أفضل العلوم بعد الشريعة علم الطب، لأن ب هذه الآلة وهي البدن يكون العمل الصالح لا أن يعتني الرجل بصحته ويتعتني بطعامه حتى كلما عاش فترة أطول وعبد الله كان أعلى في الجنة فإنسان شاب مات ابن ثلاثين ليس بإنسان شاخ في السلام مات ابن تسعين حشك أن هذا درجته في الجنة أرفع بالعمل الصالح فالمسلم المسلم أن يعتم ببدنه وصحته نعم ولا يجلس مدخن ولا يأكل الأطعمة التي تفسد عليه دمه فاتصلى الشرايين ويصيبه بعد ذلك الأمراض المستعصية كما قيل فمن العلامات أن تأخذ بعين الميت تفتح وتقرب كشافا تقرب ضوءا قويا خلق الله شيء لا يستطيع أحد يعني خلقه بالعين لا يستطيع أحد أن يتحكم فيه بعض الناس يستطيع أن يحرك أذنه وهذا موجود يستطيع أن يحرك أذنه لكن لا يستطيع أن يحرك البؤبؤة هذه السوداء التي تتسع وتضيق نعم كما يقال باللغة العصر أوتوماتيكيا هكذا يعبرون يعني بنفسها من غير تدخل الانسان ولا تحكمه فسبحان الله اذا صلت عليها الضوء اشتكوا اشتف تفعل تضيق واذا بعت عنها الضوء تتساء فاذا رأيت ان حركتها سواء اعلم ان هذا الرجل قضى نحبه كذلك شخوص بصره وميلان يده وتوقف قلبه مدة يترك ولا شك ان الذي يفعلونه طيب ما يسمونه باصحاب الاسعافات الاولية هكذا استلاحه في هذا العصر من تمريخ القلب والضغط عليه واجراء النفس والنفخ فيه فان بعضهم يعاد له النفس مرة اخرى ويحيا أنه يكون بعد الروح ما خرج فإذا فعل هذه الأمور التي يعتقد أن بها ينشط القلب بصدمات القلب الكهربائية وغير ذلك مما يتوقع نجاته ولم يدخل في سكرات الموت أما إذا دخل في سكرات الموت والأطباء يعرفون هذا فأن الرب قال سبحانه وتعالى ترجعون إن كنتم صادقين أي استطيعون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تنصروا فلولا إن كنتم غير مدينين أي محاسبين ترجعونها يعني الروح إن كنتم صادقين نعم فهذه فيما قبل السكرات لكن دخلت السكرات يعرف الأطباء أنه ملاحل لهم إلا التلقين ما في داعي لما يسمى بالصدمة الكعرضية للقلب إلى غيره وكنت قبل ذلك لا أعلم هذه الحقيقة فساهدت طفلا صغيرا في السكرات كنت نازل لصلاة العصر كعادتي والحمد لله وعدت كل المسلمين المصلين إذ سمعت امرأة خارج من منزلها تولول فدخلت في منزلها لأرى ما هذا اللص الذي أقلقها فأخرجها وهي جارة فخرجت خارج المنزل وتركت باب دارها مفتوحا فجاء في نفسي إعانتها فدخلت ليارى ما حصل في المنزل وإذا فتى في الخامسة ولا في الخامسة عشر من عمره نعم يحتضر ولم أرى الاحتضار قبل هذا قبل سنين هذا قصته كما قال أن الشعر وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج في الغيب وهو لا يدري فقال لأمه عند الغداء أو بعدها قال يا أمه أنا أسمع صوت طنين في أذني ما أدري ما هو كانت بداية الوفاة هذه فهذا فتى لم يحصل له حادث لم يحصل له مرض في ذاك الوقت نعم يعني فتاك كالسرطان والإيدز كما يسمونه فتوفي فكيف تضمن نفسك أنت أن تمسي اليوم وما صد في عسكر الموتى، أو تصبح بعد المساء وما كنت من أهل الجنائز فالموت يأتي فجأة والقبر صندوق العالم فجعلت أقرأ عليه كما لو كان مكاني صاحب ما يسمى بالإسعافات الأولية يفعل ما يستطيع لكنه يحتضر فما كانت القراءة تنفع لأنه إذا كتب بدء خروج الروح مع الترجال استحاله ولكني ما كنت أعرف هذه الحقيقة فمن تهيت من قراءتي إلا والشاب غضى قضى نهبه وحمل على الإسعاف وذهب به للقبر وكان يرجو لعل هذا الشاب أن يأتي العيد ويلعب مع الأولاد الصغار ويقول له ثوب جديد وما يدري أنه ذهب إلى أول منازل آخرة وهو القبر فما هو شيء أوحش منه في الدنيا منظر القبر فإن جليسك فيه العمل الصالح الذي كنت أعمله كما وفقك الله فيه جلوس حلقات العلم هذا من العمل الصالح العمل بالعلم الذي تسمعه جهادك قلبك قبل أن تجاهد عملك أن يكون صالحا قاصدا بعمرك وجه الله والدار الآخرة للدنيا وزينتها وزغرفها فهذا الذي ينفعك بعد الموت فإذا تثبت من الوفاة أغمض عينيه نعم أغمض عينيه هذه السنة إغماض العينين عيني الميت نعم وشد لحيه لأنه لا يحب ولم يأتي هذا في السنة لكن استنباطنا على لا يحب الميت لو كان حيا أن يرى أمام الناس فاتح فما, فما هو على هيئة ما كان فعله حي فيبى احترامه فتشد اللحية يؤتى ب قماش أو خرقة مستطيلة، فيربط من أسفل حنكه وتوصل إلى أعلى رأسه، فيشد ويربط عقده، فيرتفع الحنك، فيصقل فيغلق الفم، حتى لا يظل مفتوحاً تأتي الهوام، نعم ويكون عرضة لاستقباح منظره، فإن ما يحب أن يراه كذا وهو حي، فينبغي اكرامه ميتا. نعم وهذا استنباط على كل حال لا نشدد فيه من فوقها من باب إكرامه نعم وضع نحو مرآته ومثقل على بطنه يريد المصنف بهذا أن أن العضلات سترتخي في موطن الغائط بالوفاة فحينئذ ستنزل سينزل غائطا ليس لها ماسك حين إذن مقبل الغسل استعداد للغسل يوضع مثقل على بطنه من أجل أن يتفرغ بطنه من الأذى بعد ذلك هذا أيضا استنباط من الحنابلة هو أشد اللحي لكن غماض العين جاء في السنة جاء في السنة وأظنه أغمضت عيني النبي وليراجع ذلك نعم. قال رحمه الله فإذا أخذ في غسله سطرت عورته ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا فإذا أخذ في غسله سطرت عورته ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا ثم غسل الميت واجب وهو فرض كفاية إذا قام به البعض أجزاء عن الباقين لقول النبي اغسلنها ثلاث أو خمس إذا ريتن ذلك يعني أوكله الاجتهاد المغسل فقوله اغسلنها أمر في الأمر لوجوب ويملغي عند التغسيل أن يدخل كل أحد لأن هذه عورة لا يجوز كشفها للحاجة فيدخل المغسل ومن يعينه ثم يشتهد عليك على أقطاء عورته لا ينسي معناها الميت يصبح كالبهيم الميتة أخوك هذا مسلم ما كان يحب أن تكشف عورته في الحياة فلا تكشفها له بعد الموت ولا يجوز لك ذلك فغطي عورته نعم وإياك والتعاون في هذا أو إدخال مجموعة من الناس وخاصة إذا كنت تعرف له جار حاقد عدو لا تدخله وقت التغسيل فيقع في قلبه شماته عليه نعم يقع في قلبه شماته بموته احميه كأنه حي الشيء الذي لا يحبه من إدخال عدوه عليه والنظر فيه افعله, ال... افعله له حرمة الميت ميتا كحرمة الحي. نعم فيرفق به إذا أذهب به إلى مكان التجهيز لا يرمى هكذا في السيارة وينكسر عظمه يفعل كما رأيته بالأمس نعم كما رأينا بالأمس كيف يصنعون بالجنائز في أهل الثورات هؤلاء الجهلة الله شيء يبكي القلب يا أخواني أعوذ بالله جنازة تحمل يكشفون رضو الوجه ويضعونه في تابوت تابوت هذا فعل النصارى او عمل النصارى ومن تشبه بقوم فهو منهم فلا يصلح وضع الميت فيه الصندوق الا في الدول الغربية التي قال لي اخواننا في بريطانيا ما يسمحون الشرطة اصلا ولا الامن ان تمشي بجنازة هكذا عارية مثل عندنا تكون مصيبة ما يحبون يشوفون الموت اصلا هم فالصندوق اهونا على قلوبهم وهي عادتهم نعم فا رأيتهم وكيف أنهم يحملون الجنازة يدورون فيها ثم اللي خلفه بدل أن يخافون ويكون موت له رادع يصفقون يحن سبحان الله العظيم موقف رهيب الموت هم يصفقون ويغنون يشادعني بالثورة ويذف الطفول بالجناز ولا يسرعون بدفنها والنبي قال أسرعوا بالجنازة أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخيروا أن تقدموناها إليه وإن تكن دون ذلك يعني فشر أن تضعونا الرقابكم فلا يصلحين إيدا الانتظار بالجنازة حتى يأتي الناس فلان مات متى الدفن شاء الله أبقر بعد العصر مش الكلام ذي شاء الله بعد العصر عيب عليك والله عيب عليك تخالف السنة كان بين وفاة شيخنا العلامة ناصر الباني وهذه وصيته التي كان يتبناها وفعلت لأن الله يعلم العبد ذرات خير يرد السنة يعينه عليه حتى بعد موته نصف يعني يعني دقائق معدودة إلى أن وصل مقبرة سحاب بالأردن من غمضة عينه في المستشفى والمقبرة دقائق سبحان الله هذه حتى رؤي له رؤية طيبة والله الشيخ الله يرحمه رؤية طيبة والنبي قال صلى الله عليه وسلم إن قطعت النبوة بقيت المبشرات الرؤى الصالحة يراها المؤمن أو ترى لها انظر كيف يعني هذه مقاتل مسألة الوصية في الجنائس أن تدخل القبر ينبغي أن تكون يدخالك القبر والسرعة في ذلك على السنة لأن آخر رمقك آخر وقتك في الحياة هذه فينبغي أن تكون وصيتك محكمة بهذا تدخل القبر بسنة وتوصي بالتعامل معك بسنة وقت الغسل وقت هذا من أحسن ما تفعله لأن خاتمتك فالشيخ كان له بعض الطلاب الذين يحضرون المجالس والشيخ ما درس كتاب منذ أن جاء الأردن كان يدرس كتب في دمشق ترغيب والترهيب زاد المعاد تعليقات الجياد وللعامه أما في الأردن فاشتغل الشيخ بالتحقيق وكان عنده مجالس متفرقة لاستقبال الأسئلة فهم ستصلون عليه ناس يقول عندنا شخص في ليبيا أو جاء من الشام يقول له أبو اليسر يقول أنا درست على الشيخ الشيخ ما درس يا إخوان الشيخ كان عنده مجالس علمية ما درس كتاب انتبهوا يعني النسر العلمي والفائدة في في علم الرجال هذه المعاصرون لم يدرس فكان بعض الحاضرين لتلك المجالس من طلبة العلم قد صنف كتابا في المرؤة وما أظنه يصنف كتاب في المرؤة ويترك وقت دفن الشيخ خاص العالم الجليل هذا جواله أو نقاله على وضع التشغيل لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا فإننا سمعنا البخاري لما دفنوه أظن سمع الصوت يأياته النفس المطمئنة يرجع إلى ربك رضيت المرضي يفعل الله بالكرامات في عبده للعالم الذي علم الأمة الخير ما يريد سبحانه قادر على ذلك فترك جهازه في وضع التشغيل وهو ليس وقت اتصالات ينبغي أن يغلق لكن ليقضي الله لعله أمرا كان مفعولا فلما أخذوا في دفن الشيخ وإذا به يأتيه اتصال أيضا من المرؤة لا تردت لا إله إلا الله الآن تُم في موقف توديع دفن لا تنشغل بأي مكالمة لكن نعيد ليقضي الله أمرا كان بفعوله من المتصل؟ قال شخص أكلمك من تبوك أريد نبشر الشيخ أعطيني إياه الله أكبر إيش هذا؟ لا أظنها والله أعلم كرامة بالشيخ انا اظنها كرامة ان يحدث مثل هذا في وقت الدفن ويرد عليه لعلها والله اعلم كرامة نرجو يعني والجزم امره امر الغيب هذا لكن نقول نرجونا كرامة ماذا تبشر الشيخ الان نحن في دفنه الان في دفن الشيخ توفي ما تريد ان تقول له يعني لو كان حي بشر وبشر أنا أبشره يعني بأني رأيت له منزلا عاليا فوق جبل لم يرى يعني في أثاثه أو في ما داخله مثله في الدنيا من بديع ما صنع فيه من الكرامة ما رؤي مثل هذا المنزل والقصر في الدنيا ثم ثم قال ينزل من هذا المنزل سبب حبل ما أن يضع الشيخ يديه فيه إلا يرفعه كما يعني تحلق ربما الطائرة وأصحابه من حوله الناس يقولوا يا شيخ هل ناصر كيف يفعل بك هذا؟ نحن ما نستطيع نطلع هذا العلوم ومن قبل رأت عمتي وكانت أحب الناس إلى جدي وهي الصغرى عمتي الصغرى والجد كان معروف بكثرة الذكر وأنا أشهد أني ما أقوم الليل يعني أقوم له ستاعة ثالثة إلا أقوم لا أراه يذكر الله فكان كثير الذكر وكان حكيما يرجع إليه في قضايا القتل والقصاص ليفق الرقاب وكان مستشارا كبيرا للناس يرجعون إليه فرحمه الله فقالت العامة رأيت أبي وتقصد جدي على سطح دار يقول لي يا ابنتي تعالي أريك شيء فأخذ بها فأراها شيء لم يرى مثله جبل أخضر في غاية الجمال وفيه خرق جوف او مجوف من ذلك التجويف يخرج ما منسكب سبحان الله متدفق قال يا ابنتي هذا قبر الشيخ عبد العزيز باز انظر يا ابنتي عاقبة العلم انظر عاقبة العلم ثم اغلقت الرؤية فما أدري كيف سبحان الله مع أني ما تعود تأويل الرؤى وقع في نفسي تأويل ما أظنه إن شاء الله إلا صواب ظني ظن المسلم الذي قد يخطئ كما قال أبو بكر يا رسول الله ما قلته من تأويل صواب قال أصبت في بعض وأخطأت في بعض فلا نزب لكن نقول نرجو أن هذا تأويلها أن الجبل إشارة إلى علوم كانت الشيخ في الدار الآخرة والخضار الذي فيه إشارة النعيم والماء المتدفق إشارة إلى ما تركه الشيخ من علم نافع ومن عمل صالح يجري عليه إن شاء الله اليوم القيامة فرحمة الله عليه وكذا العلامة للباني ما رؤي من سبب يمسك به فما ارتفع الله فما رفع الله به من هذا العلم الشريف علم الحديث وخدمته فإنه مضى فيه نحو نصف قرن وهو يخدم هذا العلم بجلد ما يرى ما وي مثله قال الشيخ ربيع لو عاصر علامر الباني الإمام أحمد لقدمه الإمام أحمد تكلم من يقدمه يعني ويحتفي به رحمة الله عليه قالت الزوجة زوجت الشيخ ناصر أقوم بالليل أفقد الشيخ أتلمسه ساعة ثانية ثالثة يورقه العلم يوقظه ويقلقه من فراشه إذا قال الله عز وجل في مدح عباده الصالحين في المضاجع ماذا قال في سورة الافلام تتجافى جنوبهم عن المضاجع ليش يقومون يصلوا فكيف بالذي يقوم للمكتبة فضل عظيم لأن النبي قال فضل علم خير من فضل عبادة تفقه الساعة خير من قيام ليلة فالبعض قد يشكو من طلبة العلم قلة العمل في آخر الليل ما يدري اللي هو في الساعة ذي اللي تفقه فيها في البيت في الكتاب يقرأه أو مجلس علم مثل مجلسنا أمس والحمد لله في محاضرة موجهة لإخوانكم في تونس في التوحيد مجلس الساعة خير من قيام ليلة كاملة ما يعرف فضل العلم الذي مات يراه رأي العين فضل فتقول الزوجة تلمس الشيخ الساعة الثانية والثالثة أجده في مكتبته أكثر ربما من ثلاث عشر ساعة أو خمسة عشر ساعة يواصلها في البحث العلمي والنظر والتدقيق والتحقيق وليس معناها أنه لا يقع منه الخطأ لكن هذا دليل على اجتهاده في الطلب رحمه الله والتحقيق فهذا الجبل فهذا السبب انه اوتي سبب نعمة من الله رفعته على الخلق علم الحديث وتعرفون كل من يأتي في علم الحديث هذا العصر هم عيال على الشيخ ناصر مهما صاروا عداء الله يأخذون تخرجاته ثم يردون عليه رائع الله وهذا البيت والقصر الذي فوق الجبل نعم الجبل يعني إشارة علوم مكانة الشيخ لا شك الشيخ العادل لازم بباس والقصر والله أعلم الكرام الذي عده له مما اشتغل به في علم الحديث ونصرته فإن شرف العلم يكون بشرف المعلوم والحديث هو سيد العلوم لأن التفسير يحتاج العلم الحديث والفقه يحتاج إلى علم حديث والتاريخ إلى علم الحديث أسانيد تتحقق منها تعرف صحة وضعفا دينك دينك الذي تدين به عند الله فكان أساس فانظر الكرامة التي رؤيت له في المنام تتلى هذه الرؤية والشيخ يدفنونه إش إشارة للناس بكرامة من يشتغل بهذا العلم الشريف علم الحديث واختموا كلامي في هذا المسألة وهذا كله تحفيز لكم لطلب العلم وما جاء في الرؤى للعلماء المعاصرون حتى يكون براس لكم فإن لقنكم رؤي أحمد تقول من مثل أحمد ما, ما عاش في عصرنا قنوات وجوالات هؤلاء عاشوا في عصرنا فهذا أقوى في نفسك أن تقتدي بهم عاش في الفتن هذه بس تمسك والذين يمسكون بالكتاب نرجو لهم أن يتمسكوا بالكتاب رحمة الله عليهم ونشروا علما آخر رؤية شخص من مصر من أفاضل طلابنا وأعرف قرائن تدل على أنه رجل صالح نعم القاص للرؤية وكيف أنه كان يجاهد أهله في القنوات الفضائية ويدعو أهله للإستقامة مو مثل بعض الصالحين فرطين في أهليهم أهمهم هل النبي إذا كان عنده أهلي فرط فيهم ولا يجتهد معهم ويدعو لهم فانت انظر كيف مختلف بالأنبياء أنت ولا فاذا كنت فرط لا يهمونك ولا اتصل بهم أنا انتقص من المجاهدة المطلوبة منك هذا كان شاب يحضر درس الجمعة ولا زال نعم يأتي من مكان بعيد سبحان الله للدرس هذا الدراث على الخير الذي فيه مواظبة على الدرس اتيان مكان بعيد شهادة لان اذا مات الانسان وجنازه مثلا معلم الحلقة مات احد في الحلقة يعرف انتم شهداء الله في الارض يعرف ممن كان يتخلف يعرف كان من كان حريص على الحلقة يعرف من طريقة اسئلته اهتمامه بالدين فهذا الشاب حسب اسئلته وما كان يتصل عليه اراه انه يجعل رجل صالح فقال لي لما عرضت بعد درس الجمعة أن أذهب وأخرج من الباب وتعرفون ما يصيب الإنسان من نصب أحيانا في التدريس لي أذهب فارتاح في المنزل وإذا به يقول لي عندي رؤيا عرّت وأخبرك بها ناهي قال رأيت الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله والعلامة الشيخ ناصر في الجنة أن هذه هي الجنة رأيتها ورأيتهما فيها وكان رحمهم الله كل إنسان منهم يرتزم الآخر ويقول أنت خير مني الشيخ بن باز يقول يا شيخ ناصر أنت خير مني الشيخ ناصر يقول بل أنت خير مني نعم فقال الشيخ بن باز إن فضلت عليك بشيء فبهتين يعني بالعامه وقد جاء بالحديث من صبر على حبيبتي عودته جنة فقال إن فضلت عليك في المكانة فبهتين رحمة الله عليهما فاسركوا سبيله عباد الله نرجو للمحسن ولا نجزم لكن نخاف على المزيل المفرط في طلب العلم المفرط في العمل بالعلم إذا سمعه نخاف عليه يجب أن يجتهد قبل الموت ثبتنا الله وإياكم على السنة اكمل قال ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها يعني أول ما يبدأ المغسل حتى لا يمس العورة يلف على يده خرقة والآن اخترعت ايش؟ اخترعت القفازات لكن أنا أفضل خرقة على القفاز من أي وجه للقفاز ها؟ القفاز حساس أو يبقي الحساسية في اليد يلمس بها العورة لكن إذا, إذا كبر الخرقة فإنه ما يحس بمرور اليد على العورة فالخرقة عندي أفضل من القفاز من هذا الوجه عند تغسيل الميت فيبدأ بتنجيته تبدأ بتنجيته وتطهيره تطهير الموطن أو الموضع نعم ثم يبدأه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وصدر نعم ثم يوضيه الحديث بخاري أن النبي قال ابدعنا بما منها وواضع الوضوء منها فيوضيه نعم ولا بأس للرجل أن يغسل زوجه لا كما تقول أحناف أحناف تقول لا يصرح هذا لأنه إذا ماتت المرأة انقطعت العلاقة الزوجية هذا لا شك مخالف للسنة تقول منع يقول النبي العائشة كيف يعني لو مت قبلي لغسلتك نعم لغسلتك فهذا يدل على الجواز ويبدأ مواضع الوضوء منها ويغسله بماء وصدر لأن النبي قال يغسلوه ماء والسدر نعم بماء والسدر وبعد مواطن الوضوء يبدأ نعم فيغسل كما على النحو الذي قال فقال يغسل إيش رأسه ولحيته أكمل قال يغسل رأسه ولحيته بماء والسدر ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ومواطن الوضوء لا تنسى مواضع الوضوء العلماء يقولون فإذا ما تتم رأبين الرجال تيمم لأنه يجوز غسلها الحقيقة التيمم هذا نحتاج به لإجماع وليس عند الآن في ذهني في المسألة إجماع على كل حال لكن التيمم لم يرد بالنص فيما أعلم لم يرد في ما علم نص عن النبي فيه فيحتاج إلى بحث ما أصله إذا عدم الماء فهل هذه عبادة لها بدل عبادة تقصير ميت لها بدل التيمم لأن بدل التيمم في الأحياء فنحتاج إلى حديث في الأموات أن يكون التممم بدل ولأنه في غسل الميت تعبد محض ليس لرفع الحدث وإنما التيمم لرفع الحدث بدل فكيف يقال التيمم بدل الاقتشال هذا فيه حقيقة نظر محل البحث إن شاء الله نعم ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده على بطنه فإذا خرج منه شيء غسله وسده بقطن على كل حال هذا مش تهاد العلماء أنه يمر على بطنه يفرغ للمعروف الموطن يصبح لينا الأعصاب للحيين تمنع خروج الخارج فإذا مات الأعصاب سهل خروج الغائط فحينئذ يحاول بلطف أن يخرج ما في بطنه فإن خشي أن هذا يخرج ويزعج الناس بالرائحة يشد بقطره الموطن نعم فإن لم يستمسك فبطين حر يستمسك يشده بطين المهم أن لا يزع لا لا يسيء للميت المسكين هالناس من جهلهم أي شر يحبون يتعلقون به إلا ما رحم الله كثير من الناس أقصد فما يشمون مسكين الميت يكون أكل وجبة قبل الموت صار له حادث بعدها تعفنت في بطنه لا شك لأنه هناك بكتيريا تعرفون فيحصل تعفن فيخرج شيء من الغاقد ولا يعتني الغاسل به ماذا يحصل والله هذا سوخات hmm. مريح من المطيبة الميت مباشرة من غير تثبت من غير فلذلك اعمل بنصيحة المصنف ازل عنه رائحة الغائط. واجعل في اخر الغسلة كما قال النبي شيء من كافور اي طيب نعم قال ويعيد وضوءه وان لم ينقي بثلاث زاد الى خمس او الى سبع هذا والله <سؤال> في نظر هذا يقول بعد ما يغسله ويغسل وي موضع وضوء منه نزل غائط يوضيه مرة ثانية ما الوجه اللي عندكم فيه اشكال على هذا الذي يجعلكم تسكيلونه قبل قليل ذكرته يقول فإذا نزل غائط يرجع يوضيه مرة ثانية أليس هذا فيه نظر ولا ما الوجه أي نعم هذا في الأحياء إذا صابه سلس في الأحياء هو الضي لكن إنسان ميت ما الدليل أنه هذا الوضوء لجل الحدث هذه العبادة محظى النبي قال لغسوا الموضع الوضوء منها لا لأنه يرفع حدث الميت ما يرتفع حدثه هذا حدث فيه نظر ذكر رحمه الله اشتهاداته من اشتهاداته رحمه الله نعم أكمل قال وإن لم ينقي بثلاث زاد إلى خمس أو سبع ولذلك أمس بالأمس كان أحدكم يسألني أظن سؤال طيب فقهي يقول إنسان في عنده نجاسة على ثوبه فيه نجاسة على ثوبه وما يزيلها قلنا ما يتيمم عنها هذا تيمم عن النجاسة بدعة أنه قد جاء في الحديث عند أبي داود كنا لا نتوضع من نوطئ فإذا أعطى الإنسان نجاسة لا فيه توضع فيها ولا تيمن بدل عنها ثم إذا تحير تحير صارت نجاسة في في ثوبه وعنده ما يزيل النجاسة ولا يتوضع عاجب يجزي محير المسألة قليلا يزيل النجاسة يستغرقها ولا يتوضع لا لا لا انتقض لكن عنده نجاسة في ثوبه والماء ما يكفي إما تغسل نجاسة هذه وإما توظفيه أحسن أخوكم هذا هذا كلام الحنابلة الله يزيل النجاسة بالماء ويتامم لما؟ لأن الله جعل لك بدل في الوضوء ويتامم لكن النجاسة ما لبدل للماء إلا إن كان في شيء آخر يزيلها غير الماء عندك موجود ككحول كعفو ككلور كشيء شاي تعرفون أن أصح المذاهب ما ذكره ابن تيمية ومذاهب الأحناف أنه يجوز يجوز النجاسة مع غير الماء لكن هذا كلام إذا ما في شيء إما تتوضأ وإما ما في سائل ثاني يجوز النجاسة الحين إذا ما ذكره أخوكم هو الصواب يتيمم ويغسل النجاسة لأن الوضوء جاء بداً له لأن يزالة النجاسة ما جاء بداً لها إلا أن يكون سائل قوي النفوذ فيقوم مقام الماء وهو مذهب الأحناف ويقول على مذهب النحف النوص صحيح ما رواه أبو داود من حديث بسعيد الخدري قال إذا جاهدكم من المسجد فليقلبن عليه ولينظر فيهما فإذا وجد فيهما هذا فليحكهما فقالوا هذه كما قال ابن تيمية في شرح العمدة وغيره هذا إزال للنجاسة من غير الماء فدل على مذهب الأحناف الصواب أكمل ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابره ومواضع سجوده أما التنشيف فلا أعرف دليله وهذا أي اجتهاد أما الطيب ويوضع في مغابنه فهذا النبي قال اجعلنا في الآخر كافور نعم فيطيب الميت وهذا ليست بدعة يطيب الميت نعم وهو انطيابه كله كان حسنا ويجمر اكفانه وقد ورد في الحديث استادوا ينظر فيه جهزوا موتاكم كما تجهزوا عرائسكم لكن اخاف ان هذا لم يثبت عرفت والا فمن سمع خاصه اللي يعيش في دول الغرب يفعلون كما فعل طغام نصارى هؤلاء لما مات فيهم هذا الباب الأكبر هنا شنودة فنبسوا لبس يعني يعني يق وضعوا له التاج ميت وضعوا على الكرسي نشكر الله على أننا نكرم موتانا في الإسلام أكرم من هؤلاء هذه إهانة الميتة هذه إهانة ليست كرامة للبيت أنك تتبعه في في قالب حي وهو لا يملك السماع استهزاء به ما هذا ما في أكرم أحد الميت مثل الإسلام أكرمه بالدفن والغسل أما هؤلاء هانوا موتهم فلا تختدوا بهم ولا تفهموا هذا الحديث وما ظن إلا ضعيف والله أعلم جهزوا موتاكم كما جهزوا على رئيسكم لا رأي يفرح به يجسان عاش في الغرب فيلبس في الميت كرفتة وجاكيت أو يلبسه إن كان مسلم البشت نعم يقول عريس هذا كله من عمل النصارى ومن تشبه بقوم فهو منهم كما في مسد أحمد بل إكرامه أن يهتم به على طريقة الإسلام من دفنه ومسارع في دفنه هذا إكرامه نعم. قال وهو يجمر أكفانه وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه ولا يسرح شعره. نعم. أما قص الأظافر الميت نحتاج حقيقة فيها إلى دليل لأن المخاطب فيها بالقص الأظفار وهي كذلك هو ميت هو والشارب. نعم. أما تقص بعد الموت نحتاج فيها الأثر عن الصحابة أو دليل و. يجمر أكفانه يطيبها كما قال المصنف نعم قال ولا يسرح شعره لا يسرح شعره لأنه لا دليل فنقول كما أنه لا دليل على تسريح الشعر إلا المرأة فإن النبي أمر ونسي المؤلف لعله لأنه <تصفيق> يذكرها أو نسي وننذر أه <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله أتيكم الله وصلح بالكم فأمرنا أن يظفرنا رأسها وأما الرجل فلا يسرح شعره ما دام أنه ما في دقعة تسريح شعره كذلك لا ينبغي أن يكون هناك دليل على قص الأظفار وندف الأبط أنه لا دليل على هذا وإنما الحي مخاطب بهذا ولو كان هذا يفعلونه بموتاهم لنقل في عن السلف نعم قال والمرأة يدفر شعرها ثلاثة قرون و... هذا اللي كنت تتصوره الحمد لله قلت لعله يذكره نعم قال يدفر شعرها ثلاثة قرون ويزدى من ورائها نعم ثم يكفن في ثلاثة أطس أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة نعم ويدرج فيها إدراجا وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس إذا كفر الميت بثوب واحد غطي به ولف به واحد أجسأ كذا كذا غسل لبرة واحدة أجسأ يعني إنسان ما يعرف غسل الميت وعند وحشة من الميت شديدة يدفن وكذا لو أنه أخذ الماء وسكبه عليه كله حتى استغرق الماء جميع بدنه أجزاء نعم أجزاءه في ذلك كيف يكفنه وضعه في قميص واحد أجزاء لا كما يقول ذلك المجرم ولا أدري أين اختفت المقار التي عليه فيها الذي قال في موتانا. لما هذا التجهيز يوضع الميت في أكياس سوداء عند للزبالة ويعقم ويرمع فيه يثف في الصعاري ليش هذا التكلف وقد رددت عليه في رسالة أرجو أن تظهر قريبا يعني لأنها كتبتها قبل سبع سنين أظن ولا أراها في المجلة نعم قالوا المرأة تكفن في خمسة أثواب في درع ومقنعة وإزار ولفافتين اي وحق نعم الناس وحق الناس بغسله حسن المرأة لو كفنت في الثواب واحد أجزاء نعم أجزاء وفي خمسة أثواب على ما ذكره المصنف كذلك على صحة الحديث الوارد يعني في هذا الباب نعم وحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيوه في ذلك ثم الأب ثم الجد وصيوه اللي قال له أو الصفلان اللي هو اللي دفن اللي غسلني ثم تدرج بعد ذلك الأب والأخ إلى آخر ما قال نعم قال الأب والجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات نعم وأول الناس بغسل غسل المرأة ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها إلا أن الأمير يقدم يقدم في الصلاة على الأب ومن بعدها الأمير يعني ثلاث الصلاة على الجنازة إذا كان حاضر أمير البلد هو يصلي نعم ثم الأمير بعده على الأب الأب هنا على كله اجتهاد والله أعلم والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي هذه صفة الصلاة على الميت نرجئها في الأسبوع القادم بحول الله وقوته نعم نرجئها الأسبوع القادم بحول الله وقوته نعم شوف الأصول وصلت من القراءة في الأصول إلى الظاهر والمؤول وهذا سؤال نتوجه به إليكم قد مضى شرحه ما الفرق أو الفروقات بين العام والمطلق واحد فرق فقط العام والمطلق وأعلي أذكركم بالفرق بينهم بضرب مثال أخرج الطلبة من الفصل كلهم أجمعون هذا عام لا مطلق عام إذ بحشد مطلق صحيح من الفرق حين إذ بينهم العام يتعلق بإيش بالأفراد والمطلق يتعلق بالصفات الفرق الثاني المعيار أن العام يجوز يدخل استثناء آخر يجب طلبة كلهم أجمعون إلا خالد صح دخول الاستثناء عليه إذن هذا عام أما المطلق أو فهو يتكلم عن الصفة فلابد أن تسأل صفته كذا أو كذا أو كذا أما العام الأفراد أفراد كلهم ولا بعضهم هذا العام فهمتم؟ طيب، تنازع الشيوخ في هذا العصر في مسألة كما يقول تنازع العلماء هذا لفظ الجاهل إذا سمعوا قد تنازع العلماء في المسألة دي لحلو يقول ويش لهم ويش له الخصومات ليش ميكون حبايب حب بعضهم بعض ليش تنازعون ولذلك إذا جئت له فقرات العلم العامة قدم قدمها ولا تفجأهم بشيء لا يفهمونه فيكون عليهم فتنة يصبح ربما مبتعد عن العلم بسبب الفاظ تختارها ما يفهمها فتعود على العلم المفسدة فأحسن من كلمة تنازع عمام العامة. قل اختلف على العامة. نقول تنازع، تنازع عند العامي دائما هو عند أحيانا عامي مشاكل، مشاكل مع قرابته يتنازعون في المحاكم. في فيسبق لذهن الشيء الذي هو واقع فيه. إذا قيل له تنازع الفقهاء، قد خاصم وليش تخاصم؟ فشيوخنا رفع الله قدرهم وجعلهم في أعلى عللين. اختلفوا في مسألة القبر بعد الركوع. فبعضهم يقول يقبض وبعضهم يقول يسبل النص كان إذا قام في الصلاة وضع يده اليمنى على يساره عام ولا مطلق إذا قلت عام صرت إلى أخو شيوخنا نجد كشيخ رابن باز قال كان النبي إذا قام في الصلاة وضع يده اليمنى على يساره فهذا عام يكون قبل الركوع بعد الركوع وإذا كنت مطلق مثل شيخ العلا بن صقر فإنك ستحصر القبض فضقت قبل الركوع وبعد الركوع ليس فيه قبض لما لما سيأتي بعد سماع جوابكم عام ولا مطلق كان إذا قام وضع يد اليمنى على اليسرى قلنا هذا يصح تقول أو عليه ولا إذا قام القيام الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع يصح فيسمى إيش مطلق والمطلق يحتاج إلى مقيد وقد جاء تقييده ما مر عليكم في السنة بيدود كان إذا كبر في الصلاة والعليم على اليسرى فإذا المطلق هذا حمل على المقيت يبقى الثاني معطل فالأصل يقول محمد صديق خان ألا حركة فيكل الإسبال وهذا نختار ابن تيمية في شرح العمده وقال أنه مذهب المسعود مسعود أنه يسدل ولأنه قيام قصير لا فيه لا يكون فيه قامل وأيده محمد صديق خان في الروضة الندية بأي شيء بقال إذا ما ثبت عندنا حديث في موضع للصراء الأصلا لا حركة كيف نأمر الإنسان بالوقوف في حركة عامة لا صفة فيها مقيدة أن نأمره أن يسبر يديه لأن هذا هو الأصل في ابن آدم يعني هل رأيتم إنسان ينتظر الفران في الطابور ينتظر الفران كيف حركته العادية يده مسبتين ولا في الأصل هل رأيتم إنسان هو ينتظر الفران كان ينتظر كذا ما يمكن لان الاصل مسبل هذه فلما جاء النص انه اول ما كان يكبر يضع يبقى الثاني لا دليل عليه قال المحمد صديق خان حينئذ ان لا حركة وهي ان نعم ولا يبغي التنازع في هذا كان يقال بدعة من لم يسلل يديه لانه يستحيل او يبعد ان امام نئمة الدنيا امام احمد قال بالقبض والرسال واحد بدأ كلامه تلك العصور كلها ثم يقال اليوم بدأ يبعد ان يكون ذلك كذلك وصلت من القراءة بعد ان فرغنا من المجمل مبين الى الظاهر والمؤول وهي من دلالة الألفاظ الذي ينبغي لطالب علما يعتني بها لفهم النصوص فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ما قال يحفظه كما تفعل بعض الشناقطة يحفظون مختصر الخليل كلما تسأل مسألة يفتيك من المتن ما يعرف الدليل ووجه الاستبلال طائفة منهم كذلك وفي طائفة محترمة مثل الشيخ محمد المين الشنقيط صاحب البيان رحمه الله هو شيخ شيخنا صالح الفوزان وقد درس عنده الشيخ صالح ويقول لي الشيخ صالح كان الشيخ يحبني الحمد لله ويعني يحترم الشيخ صالح لأنه يعطيه من ما لا يعطيها لغيره لأنه كان يرا طالب نجيب عنده ويستفيد المقصود أن الظاهر هو الواضح البين وهم ما تسمعون علام العلام الشيخ ناصر يثتي به من النصوص فيقول المتبادر للذهن لأول وعلى هذا لغة عالم معاصر يقضي بالظاهر في النص يقول المتبادر للذهن لأول وعلى إذا أطلق كذا في النص أن معناها كذا الظاهر فهو ما دل على ما دل بنفسه على معنى راجح لكن ما احتمال غيره الاحتمال الثاني هذا مرجوح لكن هذا المعنى هو الراجح نعم طيب خذوا مثلا حديث الترمذي حديث ثوبان قاء النبي فتوضر قاء النبي فتوضر طيب الآن ما عندنا احتمالين في الوضوء هذا ولا لا فيه الاحتمال الأول أنها النظافة لأن الوضوء هو النظافة الاحتمال الثاني الوضوء الشرعي فالظاهر أن تأخذ بالاحتمال الراجح وتترك المرجوع هذا الظاهر فأي تختار الوضوء بمعنى غسل الرواية الأربع والوضوء بمعنى النظافة غسل القيء من الفهم إيش تختار إيش الظاهر تجعله سلمان إيش؟ الوضوء الظاهر طيب صحيح لما يقول ابن حجر الشريعة خاطبتنا بلغتها ما خاطبتنا بالأصل باللغة العربية بي بي بلغتها هي فالوضوء هو غسل ومسح لأعضاء مخصوصة فالظاهر قائفة وضى كما قال ابن تيميه أي وضوء الشرعي مهو النظافة. فهذا الظاهر فهذا الذي تبادر للذهن بسبب أنه كذلك يسمى الوضوء الشرعي يسمى الوضوء الشرعي فهو ينبغي يحمل عليها أما مرجوح نظافها وكذلك في قوله توظأوا من لحم الإبل هل معنى تنظفوا الطهر ولا توظأوا؟ بمعنى غسل مسل العظام خصوصك كما جاء فيها المائدة يعني توضّع. نعم، هذا المتبادر الى الذهن. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي نهى النبي عن الانتعال قائما لو صح مع أن الشيخ الشيخان اختلفا. الشيخ بن باز كان يضع الحديث، الشيخ ابن علام ابن الباني كان يصحح الحديث. نهى النبي عن الانتعال قائما الظاهر أن النهي في أي شيء يحتمل. أنهي في أي نعال ويحتمل في النعال الذي يشق عليك أن تلبسه وأن تقائم فالاحتمال الراجح ما هو الثاني لأن لو كان النعال لو كان أي نعال حتى لو كان سهل لو قعتك الشريعة في الكلفة وهي تنهاك عن الكلفة ففي صيح البخار من حيث عمر قال نهينا عن الكلفة فلو كان النعال سهل الآن وانتم خارجون المسجد فزحمكم إنسان ماذا يفعل ران عليه أمامه فجلس وانتم تتذرون خلفه قاعد البس الأول الثاني، أول ما يتبادل إلى صفحات وجوهكم إلى النظف وصفحات وجوهكم تسامى عريضة أن ليس يفعل كذا ولا يعني هذا مستغرب وتكلف فإذا الأمر كما قال شراها الحديث إن صح الحديث نهى عن الانتحال قائما الظاهر أنه في النعال الصعب اللبس تعرفون نوع من الأحذية يحتاج إلى يسمونه هيش ها وش تسمونه بالعالمية هذه كارتة يدخلها حتى يوسع الجزمة حتى يوسع الجزمة الأفضل نقول أكرمكم الله ولا إيش؟ قلنا بالأمس أن ذكر المستقبحات من المتدعات التي فعلها العام اليوم أن يذكر اسم رب الأرض والسماوات فيقول أكرمك الله هذا ما كان النبي فعله لكن لو قال أمر عرفي مثل أكرمت لا معنى لأن الأصل عادات الإباحة العبادة الأصل فيها المنع فلا تقول إلا بدليل فهناك نوع من اللحذ يضيق فإذا لبسه تجده يقفز كل كنقر يقفز من شدة أنه بيوازن نفسه فهذا نقول له تكلفت اجلس فيحمل عليه حديثنا عن انتعال قائمة النعال الصعبة صعبة اللبس طيب هذا الظاهر فخرج كما قال المصنف الشارح خرج بقولنا ما دل على نفسه على معنى بنفسه المجمل لأنه لا يدل على معنى بنفسه لأن المجمل يحتاج إلى تفسير من خارجه مثاله لا يمس المصحف إلا طاهر يحتمل طاهر من نجاسه من الشرك فمن خارجه ما دام أرسل النبي لشمشركين معناها طاهر من الشركة ويقال بعضهم والصحيح خلافه الصحيح طاهر من ايش من الحدث ويدل عليه اتفاق الصحاب انه لا يمس المسحف ولا طيب وخرج بقولنا يقول راجح المؤول لانه يدل على معنى مرجح لا بده يكون معنى راجح كما بينا لا انتعال قائم النعان الذي يصعب لبسه هذا هذا الظاهر والاخر مؤول انه مرجوح ان يلبس هي نعان مفهوم. وخرج بقولنا أنه مع احتمال غيره النص الصريح هذا الفرق بين المنطوق والمفهوم المفهوم أو المنطوق النص الصريح لأ الذي لا يحتمل معنى غيره مثل قول النبي لا تستقبل قبله ببولة وغائط هذا نص أما إذا في تأويل واحتمال، يخرج عن النص المنطوق مثل من يحتمل وضوء والنظاف يحتمل الى اخره فقدمنا الظاهر وهو الوضوء العمل بالظاهر واجب الا بدل يصرفه هذه الان الكلمة اللي ذكرها المصنف هي سبب ضلال الفرق سبب ضلال كثير من الفرق كالمعتزلة والجامية تركوا الاخذ بالظاهر المتبادر للذهن ينزل الله الى السماء الدنيا ينزل الله الى السماء الدنيا الظاهر نزل نزل لقيه بجاله تنزل رحمته من غير دليل ولا قرينة تصرف عن المعنى هذا فظلوا على ان قوم تمسكوا بالظاهر وتركوا اثار الصحابة فظلوا ايضا كالخوارج ومن لم يحكم ايزا الله فليكم الكافرون تركوا فهم الصحابة على ان الثاني مجمل احتمل وقد فسر ابن عباس الكفر هنا فقال كفر دون كفر هذه طريقة السلف المؤول وهو من الأول وهو الرجوع وهو المعنى الثاني الغير مراد مثلا أن توضع من لحم الإبل الظاهر الوضوء الشرعي النظافة مؤول هو الغير مراد المعنى المرجوع هو المؤول نعم خرج بقولين على المعنى المرجوح النص للظاهر أما النص فلأنه لا يحتمل معنى واحد ما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح والتأويل قسمان تأويل فاسد مقبول الصحيح ما دل عليه دليل كتأويل قولي صحيح كتأويل دل قوله وسل قرية صحيح دلت دليل على أنه لا يمكن إجدران تسعل عقلا يعني فسل قرية إلى أهل قرية لا من هذا التأويل الفاسد ما ليس عليه دليل الرحمن عرس استوى استولى هذا فاسد لأنه لا دليل عليها الأصل أخذ بالظاهر أنه استوى استوائي لقبل جلالة انتهى البحث في النص الظاهر والمؤول و كنتم تريدون فقرأوا لنا البيقونية ولو بيت واحد وتنصرف راشدين لكن لا تنسوا أن تصوموا هذا اليوم فلا تذهبوا مفطرين. هل يجوز أن تنوي من الآن صيام الخميس من الآن في رسالة لبعض المشايخ الفضلاء الشيخ محمد بازمول قرر فيها أنه لا بد من أن تنوي من الليل واحتج بعموم الحديث لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل فعلى وزن ما قالت عائشة أخطى ابن عمر يرحمه الله يرحم الله عبد الرحمن نقول يرحمك الله يا أبا مالك هذا مرجوح القول الراجح أنه ولو في النهار مثلكم الآن منوى الصوم يصوم والدليل فهم الصحابة ابن عباس وغيره ما له مخالف يقول أصبح حتى يأتي الظهر بما يريد الصوم فأصوم وحمل الحديث إني إذن صائم أي بيت النية بيّن ابن تيمية في شرح العمدة إني إذن صائم يعني الآن في اللغة العربية إنشأت الآن الصوت وليس معناها بالأمس فإذا, اختلف، فإذا احتمل لها النص نأخذ فهم الصحابة الصحابة ما بينهم خلاف أنه يجوز الإنسان ينشئ النية من النار طيب اقرأ ما فيكم قارئ لسن حالكم يقول ما أنا بقار لا كلكم قراء اقرأ سلمان الله أكبر ثانوي أنت طيب بقرأ نعطيه يقرأ البيت على قلب وين وصلت القراءة ورا ورا وين وصلت أول شيء قال المؤلف رحمه الله ومرسل منه الصحابي سقط هذا أحد أقسام الحديث الضعيفة وهو المرسل وسبب تضعيفه وقد اختلف العلماء في تضعيفه فمالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد منسوخة أنه يقبل المرسل والشافعي ذهب إلى لا يقبل وهو الصحيح قال ورجع إليه الإمام أحمد لأن التابعي هذا تعريف المرسل أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله مثاله ما رواه أبو داود في سننه من حديث معاذ بن زهرة رضي الله تعالى عنه وهو حديث منتشر بين كثير من العوام حتى بعض الخواص من طلبة العلم وذوي العلم يشير له في خطب الجمعة في أداب الصوم أنه ينبغي ويستحب عند الصوم يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفضرت فهذا الحديث مرسل لأن معاذ بن زهرة تابعي وقد أرسله ولم يسمي الصحابي فقال معاذ بن زهرة قال رسول الله أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضر قال اللهم لك صمت على رزقك أفضرت والسابق تضعيف المرسل وأنه الراجح وهو الذي رجع عليه لإمام أحمد وكان يقول بكرام الشافعي من قبل السبب أن التابعي أحيانا يروي عن أربع أو ثلاث قدامه أمامه حتى يصل إلى الصحابي فإذا سقط الصحابي ليس معناها أنه غير الصحابي سيكون موجود لكنه مجهول المهوية لأنه يروي ربما عن تابعي ضعيف والتابعي الضعيف يروي عن الصحابي فاحتياطا لحديث رسول الله ضعفنا المرسل لأن المجهول كما قال ابن تيمية وخبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه وذلك أنكر أهل الحديث رواية الجن على الصحيح ولو كانت طويلة عمارهم ولو كانت صورة الآن ونحن في المجلس جني يمكن أن يقول يمكن عاصرته عاصر معاذ بن جبل وسمعت منه الحديث لأنه قيل عمارهم طويلة لكن لا يقبل خبرهم لأنه عالم مجهول وذلك أمس لحقني إنسان وقال ما رأيك بهؤلاء لاستعملوا الجن في الخير وقد نقل بعض العلماء عن ابن تيمية انه قال بجوازه الاخرة غرض الطرف او نغض الطرف عن ما قاله ابن تيمية اليس ابن تيمية صباح مساء علمنا قائد سد الذرائع ولا لا اليس هذا عالم مجهول اليس يمكن هذا الشيطان ان يتلبس بلباس الصالحين فيأتيه للساحر هذا او الذي يريد ان يسقطه في شبكة من الجهال العبات يقوم صلاة الليل تكون فيقوم فعلا يجد الجن يقضى يخليه لين يقل عنه هذا جن صالح ثم يقول له مقترحا عليه تعالج ونع ساعدك فيبدأ بعلاج فرضا فرض فلا يأمن أن يوقعه في شبكة الشرك هو من يأتي لأنه عالم مجهور كيف تعتمد على النثقة من وثقه تطلب جني تنادي تقول يا جن تعال زكولي يا من يزكي ومن يوثقه فلا يعتمد على خبر الجن لأنه خبر موقوف لا يعتمد عليه لذلك لا تذهبوا لهؤلاء وينظر الصلاح فقالوا معنا جن صالحين يعونونا ترى احنا ما عندنا تكهن ولا سحر ولا شيء لا تذهبوا اليهم احذروهم احذروهم واقطعوا العلائق بالخلائق وتعلقوا بالواحد الخالق في الشفاء فانه هو الذي كما قال عن نفسه على لسان نبيه وإذا مرضته فهو يشفين وحده لا شريك كما شفى أيوب بعد مرض طويل ما شفى أحد غير أيوب ما أحد شفى أيوب غير الله فقل يا الله اشفني ولا تقول يا فلان عافني وليس العلا انه سقط الصحابة العلا انه ما يدرى من روى عن التابعي من روى التابعي عنه فقد يكون ضعيفا نعم اكمل الشرح الشرح العثمين نعم قال الشارح هذا هو القسم السادس عشر من اقسام الحديث المذكورة في النظم وهو المرسل نعم والمرسل في اللغة المطلق ومنه ارسل الناقة في المرعى اي اطلقها وفي الاصطلاح عرفه الناظم بانه ما سقط منه الصحابي وعرفه بعض العلماء بانه ما رفعه التابعي او الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التعريف ادق لان ظاهر كلام المؤلف انه اذا ذكر الصحابية فليس بمرسل ولو كان الصحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما الذي ولد في حجة الوداع وهذا ليس بجيد فإن حديث الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المرسل عند المحققين والمرسل من أقسام الضعيف لأن الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من رفعه مجهول الا في المواضع التالية الاول اذا علم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن رفعه هذا محترزات الآن تعريف محترزات أو التي تجعلنا يعني نسلك المرسل انتمعنا الطرق فطريق ابهم ارسل وطريق وصل مثل حديث اللهم لك صمت وعرسك أفطرت مرسل لكن جاء موصول من طريق من؟ من طريق عبد الملك بن هارون أو هارون بن عبد الملك وهو متروك ومن طريق داود بن الزبرق وهو متروك أيضا أحدهم خرجه الطبراني والآخر الدارقطني قطني كليهما أو كلاهما شديد الضعف فلا يكون جابرا للمرسل ليكون حسن لغيره ولكن إذا جاء المرسل من طريق موصول كشف لك من هو الصحابة فيشترط أن يكون ذاك الطريق أقوى من الطريق الذي فيه الإرسال وإلا بقي في العلة مثاله حديث يتردد على السنة كثير من الخطباء هم يتكلمون في العدل بين الزوجات. خرجوا أهل السنن كالترمذي أو بدأود وغيرهم. اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هذا مرسل رواه محمد بن زيد، رواه ماد بن سلمة عن يوب السختياني عن عبد الله بن يزيد أو غيره عن عائشة. لكن زيد عبد الاحماد بن زيد نعم واسماعيل بن علي وهما أوثق من حماد بن سلامه رواياه من غير أن يذكر عائشه فايوم ارجح الموصول ولا المرسل المرسل لانه طريق حماد وما ذكر عائشه المرسل أرجع عفوا لأن حماد بن زيد وسميع بن عليا أرسله وحماد بن زيد وحماد بن سلم أضعف منهم أقل منهم حفظ أرسله وصل وصله فالحج في المرسل لأنه أوثق الذين أرسلوه من الذين وصلوا فيكون علة الحديث الإلسان إذا اجترف في الوصل أن يكون من وصله ثقة ولا ينزل عن مرتبة أولئك أو أوثق منهم أما إذا كان دونهم فهو شاذ. شاد ووصله يكون شاد لابد يكون وصله متحقق ولا تعرف ذلك لأنه بجمع الطرق ومعرفة مراتبهم في الثقات من كتب الرجال نعم خلاص أكمل فيحكم بما تقتضيه حاله الثاني إذا كان الرافع له صحابيا الثالث إذا علم أن رافعه لا يرفعه إلا عن طريق صحابي إذا كان الرافع للحديث صحابي مرسل الصحابي مقبول لأنه في الغالب لا يروي عن صحابه وإذا روى الصحابي عن تابعين فهم ثقات نعم الرابع إذا تلقته الأمة بالقبول لقت المرسل بالقبول كخبر إيش؟ لا يمس المصحف إلا طاهر فيجرى على الوصل فيجرى على الوصل أو بقرينة كما جاء في أبو عبيد أو أبو عبيدة أنه عن أبيه بالمسعود كحديث كان النبي يقعد بين يعني في التشهد الأول كما يقعد عن الرضف الرضف أو حجار المحمات قال ابن تيمية سلك الناس يعني رواية أبو عبيدة عن أبيه بالمسعود مع أنها فيها انقطاع نعم انتهى والله أعلم وصلى على بن محمد هذه بعض الأسئلة ومن الصارف الرشدين قال هل صنع الرجل لشعره على شكل جدائل سنة ما في مانع اذا الرجل ضفر راسه لان لان في مسجد احمد ضمن الحديث دخل النبي مكة وله اربع وثلاث غدائر فلا مانع لكن نقول مستحب هذا فيه نظر لان النبي كان يفعل عادة قومه اليوم اذا ضفرت رأسك بعض الجهلاء يسموك بنت يقول بنت ضفر الراس لكنه الأصل النبي فعل ما فيما نعم نعم لكن هل فعلها عادة على طريقة قومه وأنها مستحبة مثل عمامة فما عندنا الآن ظهور لأثر القربة كتقديل حجر الأسود قربة فهذا مسنة لكن لبسه للإزار وتركه الثوب لنلبسه الآن هذا ليس معناه أن الإزار لبسه سنة وكذلك لبس للنعل السبتية المحلقة الشعر، وكذلك لبس العمامة وأك وترك أكله الضب، كل هذا من العادات والجبلات التي لا تدخل في خطاب الشرعي، فمن ذلك صنع هذا جدائل أقصى حكم نستفيد من مثل هذا الإباحة لأن بي فعله. لكن لا نستفيد الاستحباب إلا بما ظهر أن العمل فيه قربة لرب العرباء ما حكم صلاة الرجل مية العشاء خلف من صلى المغرب أولا على الإنسان إذا دخل المسجد المسلم وجدهم يقيمون الصلاة كان دخل فوجدهم يقيمون العصر وما صلى الظهر قال ابن تيمية في الفتاة وبالاتفاق أن يصلي العصر صلاتهم ثم يسل الظهر بعدها يسقط الترتيب هنا لأن إذا قيمت الصلاة لا صلاة إلا التي أقيمت ما صحة ما يفعله الناس اليوم ما يصرون على الميت لبعد الصلاة هذا الترتيب بدعة يعتقد أنه لا تجوز الصلاة إذا اعتقد أنه لا تجوز الصلاة على الميت إلا إذا إيش إذا انتهوا من الصلاة ما الأصل هذا التقييد فيوجبون على الناس مثلا يصلي قبل أو بعد المهم أن يصلي لكن ثلاث ساعات نهينا أن نقبر فيها أن نصلي أن نقبر فيها موتانا قبر الميت ثلاث ساعات هذا لا يصح ما ذكره مسلم في صحيح خرجه مسلم في صحيح عن حديث عقب بن عامر إذا طيض تضيفت الشمس الغروب حتى غرب وإذا قام قائمة الظهيرة وإذا بزق حاجب الشمس حتى ترتفع نريد رفع رسائلكم المطبوعة بعد أن نصورها على وفت السنة فلتسمحوا لنا استفيدوا منها غير لا تبيعوها لا أسمح لكم أن تبيعون الرسائل هذه فقط تستفيدون لأن حق البيع من حق حقوق الناشر أن تعب مسكين لا يجوز النبي قال المسلمون على شروطين ما يجوز تأخذ كتبي هذا وقد تعاقتت معنا دار الاستقامة ضل في مصر فلها أن تأخذ هي بحسب الشرق أما الغير يأخذ ويطبع ويشتري ويبيع لا أما يستفيد نعم أخذ العلم عن سعد الشيثري الشيخ سعد الشيثري الجواب هو على علم طيب والحمد لله لكن قلنا احذروا فإنه تكلم بكلام يشبه كلام الأخوان المسلمين نعم فلا لا مبدعه بعض الناس كانوا ينسب لي أن يبدعه أنا أقول تكلم بكلام يشبه كلام الأخوان ويقولون لا يتكلم في شخص ولا في جماعة وهذا هو مذهب الأخوان المسلمين لأن السلف تكلموا وقال ابن تيمون الكلام والطعن في الهواء واجب اتفاق العلماء فكيف يخرج عن الاتفاق لابد أن يغير كلامه جزاء الله خير في هذا هل النهي عن المساقة تجاه القبلة عام أم داخل الصلاة ظاهر أن جاءت نصوص دل أنه عام كما عند الخزيمة من بساقة تجاه القبلة ما قالوا في الصلاة جاءت مساقته بين عينيه وجاء حديث خاص في الصلاة في صحيح البخاري إذا قام إذا كان أحدكم في الصلاة فليمسق بين يديه فإن الله أمامه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك ولا وليمسق عن شبر تحت قدمه ما رأيكم في محمد هل هل النهي نعم كيف الجمع بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ليل الله وبين حديث لا أتقبلت وحات الغرارة يا أخي ما كان وصلت الغرارة لما قال لا قل ل الله كلمة وحش لوصل غرغا كما دعه النبي به، وإن موسى الغرغا أورأ العذاب وعاين فرعون، فقال آمنت بالذي لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن قالها بعد أن كان إما في غرغا أو لأنه عاين العذاب، فحينئذ لا تقبل التوبة لرب الأرباب سبحانه وتعالى، وأما محمد حسن يعقوب إذا كان تقصد المصري في ما ظنه يختلف كثيرا عن نهج محمد حسان وقد بينا موقفهم من الثورات وموقفهم من الجماعات أحدهم يصف اللاد أنه بطل نعم ويقول محمد حسان عن, عن الشهداء أنه رواح طاهرة ولا يوقف محمد يعقوب ينكر الثورات هذه فينبغي أن يرجع لمنهج السلف الصالح في معاملة الحكام وفي طريقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأسأله أن يجمعنا ويقف في الدوسة العالى ويغفر لنا زلاتنا ويغفر لنا ذنوبنا